قُلِ اللهِ كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً ما برزول جالوت وجنوده قالوا ربنا أفرض علينا صبرا وثبت أقدامنا وصرنا على القوم الكافرين فهزمهم بإذن الله وقتل داود جالوت وأتاه الله وَالْحِكْمَةَ عَلَّمَهُ مِمَّا يَشَاءُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَّفَسَدَتِ الْأَرْضُ وَلَكِنَّ اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ Tilka ayatu llahi natluha aleyka bil hak wa